بلغنتم ألين قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن سوء وكمتم قوم برا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 119. تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا